ихم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا لعنوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولون سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفنيون وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخشَى اللَّهَ وَيَتَّقُهُ فَأُولَئِكَ فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون